Book 2 63. Küsimuste esitamine kaks. Tarhul äs ila. Ifnein. Tar õh el Mul on hobi Anna Andi Hiwaya. Anna Andi Hiwaya. Mama ingin tennis. Anna Alabu tennis. Anna alab tennis. Kusson tennis valak. Aina Yujadu Malabu tennis. Aina Yujad Malab tennis. Kasulon hobby. Halinda Kahiwaya. هل عندك هوايه؟ ما ماينين يالجبالي انا العب كرة القدم انا العب كرة القدم كوسون يالجبالي فالياك اين يوجد ملعب كره قدم اين يوجد ملعب كره القدم مو كاي فارسون ذراعي تؤلمني ذراعي تؤلمني مو يالج يا كاسي فالوتفات كا قدمي ويدي تؤلمانني أيضا. ايضا أين ويدي يوجد طبيب اين يوجد طبيب مولون اوتو عندي سياره عندي سياره مولون كا موتور راتاس عندي ايضا موتورسيكل عندي أيضا سايكل. أين يوجد موقف سيارات أين يوجد موقف سيارات مولون بولوفر عندي سويتر عندي بول اوفر مولون جاك يا تيكساد عندي ايضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز كوسون بيسوماسين اين الغساله اين الغساله مولون تالدريك معي صحن طبق معي صحن مولون نوغا كافيل يا لوسيكاس معي سكين شوكه وملعقه معي سكين شوكه وملعقه كوسون سول يا الملح والفلفل اين الملح والفلفل